كامل لا يقع ما يقاربه لا يقع ما يقاربه لو فصيت القصة الطويلة من دون تقدم الإجمال وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع منها في قصة يوسف في قوله نحن نقص عليك أحسن القصص ثم قال لقد كانت يوسف وإخوته آيات وإخوته آيات للسائلين ثم ساق القصة بعدها وكذلك في قصة أهل الكهف لما قال أم حسبت أن أصحاب كهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمدنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا فهذا, إجماع فه فهذا إجمالها من من, من حوى فهذا إجمالها قد حوى فهذا اجمالها قد حوى مقصودها وزبدتها ثم وقع بعده التفصيل بقوله نحن نقص عليك نباهم بالحق إلى آخر القصة وكذلك هذه قصة موسى لما قال لما قال تعالى نتلو عليك, نتلو عليك من نبئ من نبأ موسى وفرعون بالحق وفرعون بالحق وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى قوله يحذرون هذا مجملها ثم وقع ثم وقع التفصيل وقال تعالى لقد وقال تعالى بعد التفصيل وقع التفصيل وقال تعالى وقال تعالى لقد عهدنا إلى آدم بعده التفصيل م? ثم وقع التفصيل, التفصيل. وقال تعالى بعده التفصيل وقال تعالى لقد أهذنا إلى آدم فنسي فنسي وفنسيا ولم يجد له عزم من قبل. ولقد حذر من قبل. وأما التنقل فأجملها ثم وقع بعده التفصيل. وأما التنقل في تقرير أشياء من, من, من, من أمر إن إما هو أولى من أمر إلى إلى ما هو أولى منه. فكثير منها لما أنكر. لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله اتخذ ولداً فقال في إبطال فقال في إبطالي هذا ما لهم به ما لهم به من علم ولا ليأتيهم ولا ليابائهم ولا فابان أن قولهم هذا قول بلا علم ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق من الطرق الباطلة ذكر قبحه ثم ذكر قبحه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 ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء ثم انتقل منه إلى قوله بل هم منها عمون والعم والعمى آخر مراتب الحيرة والعمى آخر مراتب الحيرة الحيرة والضلال وقال نوح عليه السلام في تقرير لسالته عنه: عن من كذبه وزعم أنه في ضلاله, في ضلاله مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولا قال يا قوم ليس بي ضلاله فلما نفى الضلاله من كل وجه اثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه فقال ولكني رسول من رب العالمين ثم انتقل إلى ما هو اعلى من ذلك وان ماده وأنما وأنما هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو اصل الهدى ومنبعه ومادته فقال ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون وكذلك هود عليه السلام قال في تقرير لسالة أكبر الرسل وكذلك هود عليه السلام وقال في تقرير رساله اكمل الرسل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه ثم ثم قال إن هو إلا وحي يوحى إلى آخر الآيات وهو في القرآن كثير جدا فانتقاله من ذكره بث الولد إذ ذكرية إلى مريم وأمر, وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت وغيرها هذه القائدة ترمي من أمرين الأمر الأول الإجمال ثم التفصيل. وهذا من طرق البلاغة لأن الإجمال أقرب إلى الحفظ وأوعاء للذهن. ثم إن الإجمال إذا وقع بقي النفس متشوفه إلى التفصيل يرد على التفصيل وهي أحوج ما يكون إلى معرفته وإذا ورد العلم على القلب وهو محتاج إلى معرفته ومشتاق إليها رفخ فيه أكثر وثبت فيه وتمكن هذا من فوائد التفصيل بعد أن إجمع وإلا فلو قال قائل لماذا لا يك وشيء مفصل من أول أمر؟ نقول لو لو فعلنا ذلك لفاتنا هذان الأمرين، وهما أن التفصيل بعد إجمال أثقل في القلب،, لأن القلب لانه لأنه يرجع القلب وهو متشوه الله، ولأن الاختصار والإجمال اوعى الذهن وأقرب للحفظ، وأما الانتصال من كان إلى إلى فهذا هذا ظاهر. لأجل أن لا المعاني على قلوب جفعة واحدة وإنما فردوا إليها متنقلة مرحلة مرحلة ومن هذا أيضا الاحكام فإن الأشياء التي لا يستطيعنا أن يتوبها مرحلة واحدة جفعة واحدة يجارب الله, يجارب الله تعالى مرقبة شيئا فشيئا فمن المعمورات الصلاة والصيام والزكاة كلها امرات ففي الصلاة كان في الاول يصلون خمس وعشيا ثم صارت خمس صلوات وفي الزكاه كانوا بأن يؤتوا المال حقه واتوا حقه يوم حصاد بدون تقدير ثم قدر. وفي الصيام كان في الاول من شاء صام ومن شاء أبتدأ. ثم تعين الصيام وفي هي نجد ان الله عز وجل في, في الامور التي يصعب الامتناع عنها مره واحده يجعلها مرتبة مثل الخمر والميسر فإن الناس كانوا قد عاشوا عليهما فيصعب او يشق عليهم ان يدعوها مره واحده فجعل الامر مرتبا ينتقلون من حال إذا حال ليفرض عليهم التنفيذ والأخواة والفرح. أوصل. نعم. القاعدة الحادية والتسعون معرفة الأوقات وضبطها حس الله عليه حيث يترتب عليه عليه حكم عام أو حكم خاص. وذلك أن الله رتب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على على على مدار. على مدد الأزمنة على مدد وأزمنة تتوقف الأحكام مدد على مدد وأزمنة تتوقف الأحكام عملا وتنفيذا على ضبط تلك المدة وإحصائها قال تعالى يسألونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج فقوله مواقيت للناس يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكاة وخص الحج بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامه وكذلك مواقيت, مواقيت للعدد والديون والإيجارات وغيرها وقال تعالى لما ذكر عدة وأحسو العدة وقوله في الصيام فعده من ايام أخرى. وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تعالى فأثناكم إن أعلم أي الحزبين احصى لما لبثوا أمدا وذلك لمعرفة قدرة الله في اعناكم وبعثناهم وبعثناهم وكذلك ها كذلك اوكي كتاب كذلك لا تعرف يا الكتاب هو اللي المطلوب <تصفيق> وذلك لمعرفة قدرة الله في إماتتهم فلو استمروا على نومهم لم يحصل لم يحصل الاطلاع فلو استمروا وذلك لمعرفة وذلك لمعرفه قدره الله في إنامتهم في انامتهم عندنا في اضافه فلو استمروا على لا فاتهم وذلك لمعرفة قدرة الله في فاقتهم، فلو استمروا على نومهم لم يحصل استلاء على شيء من ذلك من ذلك من فصتهم، فماتا ترتبا على ضبط, ضبط الحساب, الحساب ويحصل المدة مصحة في الدين أو في الدنيا، كان مما حس وأرشد إليه القرآن، ويقارب هذا قوله تعالى، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخر الآيات. وقوله لتعلموا عدد السنين والحساب ونحوها من الآيات القاعدة الثانية والستون الصبر أكبر عون على كل الأمور وليحاطة بالشيء علم <تصفيق> وفي ربط الأمور والوقات محظة عظيمة أيضا سوى ما بكره وهي أن الإنسان لا ينفرض عليه وقته لأن الانسان اذا اطلق نفسه واهملها انفرط عليه الوقت لكن اذا رتب وقته حفظ وقته وضبطه ولم يضع عليه من شيء مثل قول الصبح اذا صليت الفجر رتبت نفسي ففعلت كذا وكذا وبعد طلوع الشمس افعل كذا وكذا واليوم الفلاني افعل كذا وكذا واليوم الفلاني افعل كذا وكذا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام احب العمل الى الله ادومه وإن طلقت حتى لا تنسى منفرطا في شغله فيضيع عليه الوقت وقد بين الله تعالى في القران أن ضيع الوقت من أحال من أغفل الله ذكره عن قلبه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان عمره فرطا فالذي ينبغي لك أيها الإنسان أن تضبط وقته وتجعل كل وقت له عمل معين حتى لا تتاخر الأعمال ولا يضيع عليك الوقت بلا فائدة. وذلك المال بحمو الله عم من هذا تدل على ضبط الوقت وعلى حفظه وحمايته. نا. القاعدة الثانية والستون: الصبر أكبر عون على كل, على كل الأمور، والي حاطة بالشيء علمًا وخبرًا هو الذي يعين على الصبر، حاطة بالشيء علمًا وخبرًا هو الذي يعين على الصبر، وهذه القاعدة عظيمة النفر قد دل القرآن عليها حد... صريحاً صريحا ظاهراً في اماكن صريحاً وظاهراً في أماكن كثيرة قال تعالى ما الفرق بين الصريح والظاهر؟ الصريح ن... هو الذي لا يحتمل غير. إلا معنى واحد والظاهر هو الذي يحتمل معنيين. احدهما أحدهما أظهر والمجمل يحتمل معنيين. لا يتميز احدهما بالظهور عن الآخر فالأفار لا تختار صريح وظاهر ومجمل فقاله صريحا وظاهرا يعني صريحا لا يحتمل إلا من الواحد وظاهر يحتمل عليه هو في أحدهما أرجح <تصفيق> قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه أي استعينوا على جميع المطالب في جميع شؤونكم بالصبر فإن بالصبر يسهل على العبد يسهل على العبد القيام بوظيفه الطاعات واداء حقوق الله وحقوق عباده وبالصبر يسهل عليه ترك ترك ما تهواه نفسه من المحرمات من المحرمات فينهاها عن هواها حذر, حذر شقاها وطلبا لرضا مولاها وبالصبر تخف عليه عليه الكريهات، وبالصبر تخف عليه الكريهات، ولكن هذا الصبر وسيلته وأله التي ينبني عليها، ولا يمكن وجود وجودها بدونه، ولا يمكن وجوده بدونها، يمكن وجوده بدونها، ولا يمكن وجوده بدونها ولا يمكن وجوده بدونها. وما الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات فمتى عرف العبد ما في من صلاح القلوب وزيادة الإيمان واستكمال, واستكمال الفضائل وما تثمره من الخيرات والكرامات وما في المحرمات من الضرر, الضرر والرزائل وما توجبه من العقوبات المتنوعة وعلم ما في أقدار الله من البركة وما لمن قام بوظيفة فيها من الأجور، وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور هان عليه الصبر، هان عليه الصبر على جميع ذلك، وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل, وأنه أصل العلم والفضائل كلها، ولهذا كثيرا يذكر في كتابه أن المنحرفين في الأبواب ثلاثة، إنما ذلك لقصور علمهم وعدم حاطتهم الثامه بها. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ليس معناها أنهم لا يعترفون أنها دنوب, أنها دنوب وسوء وإنما قصر, وإنما قصر عليه وإنما قصر علمهم وخضرهم أصور علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وإزالة المنافع وقال تعالى مبينا أنه, أنه متقرع أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر, يتعذر عليه الصبر فقال عن الخبر لما قال له موسى وطلب منه أن يتبعه أن يتبعه ليتعلم مما علمه الله قال إن فلن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا فعدم احاطته به خبرا يمتنع معه الصبر ولو تجلدا ولو تجلد ما تجلد فلا بد ان يعاكره يعاكره يعال نعم فلا بد ان يعال صبره وقال تعالى مبينا عظمة عظمه القران وما هو عليه من الجلاله ومن الجلاله والصدق الكامل, والصدق الكامل قال كذبوا بما لا يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تاويله ففادنا ان الاعداء المكذبين انما تكذيبهم أن المكذبين به إنما تكريبهم إنما تكريبهم به لعدم احاطتهم بما هو عليه وانهم لو وانهم لو ادركوه كما هو كما هو للجاءهم إلى الى التصديق والاذان فهم وان كانت الحجه قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهو الفقه الذي يطابق, الذي يطابق معناه ولم, ي ولم, يوفوه حق ولم يوفوه ولم يو فو ولم يو ولم يرفو حق مارفتي وقالتي ولم مواندين حق بانه لهم علمه هو هو هو هو هو هو وخبر وخبروا هو هو هو هو اينهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بها ايات الله يجحدون والمقصود هو أن الله ارشد العباد الى الاستعانه على امورهم بملازمه الصبر وارشدهم الى تحصيل الصبر بالنظر الى الامور ومعرفه حقائقها وما فيها من الفضائل أو الرذائل والله اعلم نعم الله يقول ذكرها للغاية ستشتمل على معنى على أمري الأمر الأول أن كبر أكبر عون على الأمور فالنسان إذا صبر على الشج وصبر عليه كان ذلك عونا له على إدراكه ويركر أن الكسائي وهو إمام الكوفيين في النحو صار يتعلم النحو فعجز عنه ما عرفه وفي يوم من الايام راى نملة كيف يحمل تمرة او نواة ليسعد بها من الجدار فكلما صعد بهذه التمرة سقرت عليه ثم سقط هو الى الارض وهكذا عدة مرات حتى صعدت بها فقال هذه صاربت هذا الصبر حتى حصل لها مقصورها في غذاء يثني بدني فلماذا لا أصبر حتى أنا مقصور في في تعلم النحو فصار يتعلم حتى صار إماما في النحو وهكذا ينبغي الإنسان طالب العلم أن يصبر على طلب العلم ولا يئس لأقول والله هذا صعب علي هو يصبر عليه في أول مرة لكن يسهل عليك ثم تبدأ تقرأ الشيء وكأنه مشروح لك من قبل ولكن نحتاج إلى الصبر على الشيء ثم هذا الصبر يحتاج إلى ما يعين عليه يحتاج إلى ما يعين عليه ما الذي يعينك على الصبر الذي يعينك على الصبر ما عرفت ما للمصبور عليه أو للمصبور عنه من النتائج فإن كان ما مطلوبا حصوله فاعلم ما يترتب عليه من الثمرات والمنافع والمصالح وإن كان مطلوبا تركه فعلم ما يترتب على فعله من الشرور والسيئات. هذا يعينك على إيش الصبر كذلك من يعينك على الصبر في طلب أو في إدراك المطلوبات أن تقول لنفسك أنت الآن, انت الان قطعت شوطا بعيدا للوصول الى واحة ورطعت من اثناء الطريق معناه اضاعه الوقت وخساره ما اكتسبت بعض الناس مثلا يغيب الفيت بالمال فاذا انتصف بها والله يصاب وبعد على نصفه وانا عندي سنه و3 في نصفها معناه أنه يكمل نصف كم <تصفيق> لا في ثلاث سنين هو أكثر لان النصف الثاني ينضاف إليه النصف الأول لتداركه إذن أترك حيوه ما لزوم ما حصل؟ ضيع عليه فرصة ضي عليه على الماضي كله ضاع. فهذا ايضا من ما يعين على الصور معرفة المصفور عليه وما يترتب عليه من نتائج والعواقب والثاني معرفة أنه إذا تخلى عن الصبر اضاع على نفسه شيئا كثيرا اكتسبه وهذا كانه سفه أما أنو الثالث من الصبر فهو أن يرتوى الإنسان بصبر أن يرتو الإنسان بصبره تواب الله عز وجل فان الله يقول فاصبروا ان الله مع الصابرين ويقول انما هو الصابرون ما اجرهم باي حساب فاذا عرف ما في الصبر نفسه فقط النظر عن نصور عليه من الثواب والكرامه فانه يستمر على صبره ويتحمل رابعا مما يعين على الصبر ان الانسان اذا صبر على الشيء صار هذا الشيء كأنه غريزة في نفسه، كأنه غريزة نفسه حتى انه لا يتخلى إذا فقده. وانظر نفسك أيها الطالب في أول السنة الدراسيه أول ما تأتي يوم يومين ثلاثة تجد نفسك متعبا ما من طول الدروس فإذا تمرت... إذا تمر... إذا تمرلت عليها أه؟ سهل علي. وهان حتى إنك تفقد الدروس عند حلول الرجال وهذا شيء مشاهد فمثل هذه الامور تعين الإنسان على الصبر والتحمل وعدم النقوص على العقبين وأن يستمر على ما هو عليه وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من بورك له في شيء فليلزمه وهذه كلمة هنا. أظيمة من بورك له شيء في شيء فليلزمه ولا تسجد تد... كل يوم يصدر رأي ونظر فإن هذا يذهب عليك الوقت هنا القاعدة الثالثة والسبتون يرشد القرآن إلى أن العمر من يرشد القرآن, يرشد القرآن إلى أن العبره بحسن حال الانسان ايمانه وعمله الصالح وان الاستدلال على ذلك بالدعاء بالدعاء بالدعاوى المجرده او بايقاع الله للعبد من الدنيا او بالرياسات كل ذلك من طرق من طرق المنحرفين والقران يسعد يكون اكثره تفصيلا لهذه القاعدة وقد قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة إلا من آمل وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من الله بقلب سليم وقد أكثر الله من, هذه المعنى من هذا المعنى في عدة آيات وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين فقال عن اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل... لي... يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أماني... أمانيهم تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم ذكر البرهان الذي من اتى به فهو المستحق للجنة فقال فلا من أسم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى ليس بأمانيهم ولا أماني أهل الكتاب ما يعمل سوء انزبه الآيات وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين كفروا للذين آمنوا وإذا تتلى عليهم آياتنا هي كذ عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا والذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن ندية وقال لو وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل على رجل من قريتين عظيم ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور في الأمور الدنيوية والرياتس ويضمون المؤمنين ويستجلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور وهذا من أثبر مواضع الفتن القاعدة الرابعة والستون طيب هذه الأشياء هنا ثلاث أمور الأمر الأول إيمان المكان وعمله الصالح وهذا هو المقياس للرجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اتاكم من فضونا دينه وخلقه فأنكبه هذا هو المقياس الأول إذا كان مؤمنا عاملا بالصالحات فهذا دليل هذا هو الدليل على كمال حاله وحسن حاله الثاني دعاوى مجردة يدعيها الانسان لنفسه وهي بعيدة عن الايمان بالله والملائكة فهذه لا تدل على على كمال حاله وحسن حاله لان كل انسان يستطيع ان يدعى كمال لكن اذا نظم الى حاله الى حاله من فارغ الكمال ما نقبل منه ومن هذا دعاوي أولياء الشياطين أنهم أولياء الله وأحباء الله مثل ما يدعي أولئك المخرفون الذين يدعون الولاء أنفسهم بأنهم أولياء ليشتبوا الناس إليهم هذه الثلاثة الأثنين الأمر, الأمر الثالث إعطاء الله المال والرئاسة والجاه والصنعة هل تدل هذه على كمانه؟ لا. لا قد يكون الامر بالعكس فقد يُعرض الانسان هذه الأمور ابتلاء من الله عز وجل وامتحان الله فيتولى عن الناس ويقول له جاه عندهم ورئاسة وما أشبه هذا وهذا لا يدل على حسن هذه الحقيقة فهذه أمور ثلاثة. وميزان هذه الأمور هو الإيمان والعمل الصالح فكمال الإنسان هو في الإيمان والعمل الصالح فقط أما الرئاسات وما يتعلق بها والدعاوي الباطله فهذه لا تدل على حسن حسن حاله وإذا قيل لهم لا تستيري في الأرض ماذا يقولون قالوا إنما نحن لا, لا نقبل هذه الدعم ولهذا ردها الله عليهم فقال ها ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أيضا إذا قيل لهم آمن كما الناس لا يقولون لا نؤمن نؤمن كما آمن السفاء فيقطعون في المؤمنين فقال الله عز وجل ألا إنهم هم ولكن لا يعلمون وعلى هذا فيجب أن ننظر إلى حال الإنسان لا إلى دعواه الباطلة ولا إلى ما أوت من مالٍ وولدٍ ورئاسةٍ وجاهٍ وما أشبه لأيه هذا يمكن أن يكون مثل مؤمن أهل الكتاب وهذا الأمة أيضاً وعطية الظعف العمل mm